تعريف الطلاق في اللغة وفي الشرع الطلاق في اللغة ماخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والترك تقول أطلقت الأسيرة إذا حللت قيده وأرسلته وفي الشرع حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية هذا هو المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للطلاق والله أعلم